ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بدأنا بفضل الله ومنه في المحاضرة السابقة في صورة يونس ووصلنا إلى قوله تعالى ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وذكرنا أن الله جل وعلا ليس بينه وبين خلقه نسبا فالله عز وجل لا يحابي أحدا إنما جعل الله عز وجل في هذا الكون سننا لا تتبدل ولا تتغير وهذه السنن إنما تأتي كالحلقات المتصلة إذا مرت حلقة منها أتت الأخرى وإن الإنسان إذا أراد أن يعيش في هذه الحياة سعيدا فعليه أن يكون مع سنن الله جل وعلا أن يجري معها وأن يستفيد منها قدر استطاعته أما أن نخالف السنن فهذا لا شك يعود علينا بالخسران ويعود علينا بالضيق وقلة اليد والعزو بالله قال لننظر كيف تعملون فكما قدمنا أننا لسنا شعب الله المختار ولا أحباؤه كما زعم اليهود وغيرهم إنما نقول إننا عبيد لله جل وعلا أتينا لكي نعمل في هذه الدنيا على مرضات الله جل وعلا ثم الجزاء في الآخرة من أحسن له الحسن وزيادة ومن أساء فهو الخاسر والعياذ بالله قال تعالى واذا تتلى عليهم اياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ايث بقران غير هذا او بدله قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي انا اتبع الا ما يوحى الي اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم في هذه الايه الله جل على طريقة المتعنتين من المشركين الذين جحدوا الحق وردوه وأرادوا أن يصنعوا فخاخا لرسولنا صلى الله عليه وآله وسلم حتى يبينوا أنه لم يأتي بالحق قال وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات بينات يعني واضحات شافيات كافيات مفصلات فهي آيات بمعنى أنها حجج وأدلة واضحة تماما لا تحتاج إلى المكابرة ولا إلى المعاندة ولا إلى الجحود فهي واضحة فإن الحق واضح أبلج والباطل لجلج قال الذين لا يرجون لقاءنا وسبق أن قلنا أن حجر الزاوية الذي يبني عليه الإنسان شخصيته هو الإيمان باليوم الآخر هذا هو حجر الزاوية لو أن الإنسان اعتقد جازما وعمل بمقتضى هذا الاعتقاد أنه مقبل على ربه وأنه سيلقى الله جل وعلا وسيحاسبه الله جل وعلا على كل صغيرة وكبيرة فإنه بلا شك سيعمل في الدنيا على خير ما يكون أما إذا كان لا ليرجو لقاء الله جل وعلا أو أنه منكر للبعث والعياذ بالله فهذا ستجد منه البغية والأشر والبطر والمعاندة والعياذ بالله قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم بأحد خيارين أما الأول قالوا له إيتي بقرآن غير هذا يعني أرادوا التغيير قالوا اذهب بهذا القرآن واتنا بغيره او بدله يعني اتركه وبدل بعضه وبدل هذه المعاني واتنا بغيرها قال قل فالله عز وجل يوجهه الى الاجابة الصحيحة قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسه يعني هذا ما يكون لي هم طلبوا التغيير وطلبوا التبديل فكان الرد عليهم بأنه لا يستطيع أن يبدل فمن باب أولى أنه لا يستطيع أن يغير ولذلك يقول أهل العلم أنه اكتفى بالجواب عن التبديل لأن ما يدل على استحالة الثاني يدل على استحالة الأول بالطريقة الأولى فهو جواب عن الأمرين بحسب المآل والحقيقة إذا كنت لا أستطيع أن أغير بعضه فلا أستطيع أن أبدل بعضه فلا أستطيع أن أغيره صحيح ولا لا كذلك أيضا يقول قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي استدل بعض أهل العلم أيضا على أنه يفهم منها أن الله تعالى يبدل منه ما شاء بما شاء وصرح بهذا المفهوم في مواضع أخر كقوله وإذا بدلنا ما الذي يبدل؟ الله جل وعلا يعني التبدل لا يكون من جهة الله سلم يكون من جهة الله عز وجل ويكون من جهه النبي على سبيل التبليغ وإذا بدلنا آية كان آية والله أعلم بما ينزل وقول كما في البقرة ما ننسخ, من آية ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها وقوله تعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهرى وما يغفى إبقى قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إنما قد يقع التبديل بأمر الله جل وعلا وبوحي الله, بوحي الله له والنبي صلى الله عليه وسلم هو مبلغ عن ربه مبلغ عن ربه ثم أوضح النبي صلى الله عليه وسلم الطريقة التي يتبعها في حياته قال إن أتبع إلا ما يوحى إليه وهذا هو الطريق المستقيم أن تتبع الوحي الذي جاءك إذن اتباع الوحي لا اتباع الهوى والرأي اتباع الوحي فنتبع الوحياء هذا أسلم وهذا هو طريق النبي صلى وطريق الأنبياء يبع إلا ما يوحى إليه فإذا سئلت من تتبع هل نتبع الآباء أن نتبع طريقة فلان وعلان من الناس هل نقدم قول فلان أو رأي فلان على غيره لأننا نحب فلان نقول إن أتبع إلا ما يوحى إليه إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم إن أتبع إلا ما يوحى إلي يعني أنا متبع أنا عبد مأمور ورسول مبلغ, مبلغ عن الله جل وعلا هذا غاية ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم إني أخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم ما الذي يقول ذلك الذي بيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وينبغي أن يكون هذا أيضا هو شعارنا أن يكون شعارنا قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم نسأل الله العافية قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به يعني ولا أعلمكم به ولا يعلمكم الله جل وعلا به على لساني لماذا؟ قال فقد لبست فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون يعني مضت لي مدة وأنا فيكم والنبي صلى الله عليه وسلم خلال هذه المدة وقيل هي أربعون سنة وقيل ثلاث وأربعون والراجح الأول يعني أربعون سنة لم ينظم شعرا ولم يلامس البيان والقول ولم يكن من المجادلين في الآراء ولم يكن له رأي يخرج به على الناس يصادمهم ما كانت هذه طريقة ولا عادته فإذا خلال هذه الفترة الطويلة ما حدث ذلك؟ أيخرج على الناس اليوم بكلام يكون قد أتى به من عند نفسه؟ ولذلك يعني إذا أردت أن تستدل على المآلات فانظر إلى السوابق يعني تقول فلان مثلا فلان نريد أن يكون كذا نريد أن نجعله في المكان الفلاني انظر إلى سوابقه إلى تاريخه لأنك بذلك تستدل على ما سيأتي بعد صحيح ولا لا ولذلك يقول فقد لبست فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون أين عقولكم يخرج عليهم فجأة بهذا الشرع المحكم البين وما كان له علاقة لا ببيان ولا بغيره ما كان ينظم شعرا ولا يقول الشعر وما كان له في الجدل والمخاصمة والآراء والأقوال وهذه الأمور قال أفلا تعقلون ولذلك نحن عندنا قاعدة ذكرها أيضا مؤمن آل فرعون في قوله إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يعني لا يكون أبدا حال امرئ على الاستقامة دائما وهو مسرف كذاب لابد أن يفضح لابد أن يأتي عليه ساعة يفضح فيها إنما أن يقضع على كل الناس كل الوقت هذا لا يكون وليست هذه من سنن الله جل وعلا فهذا العمر الطويل الذي لقب فيه بالصادق والأمين والذي يحكم بينهم فيما شجر بينهم ويعدونه من أفاضلهم ثم يأتي بهذا القول فيدعون عليه هذا قل أفلا تعقلون لأن هذا ليس بفعل العقلاء أن يتهمونه وهو الصادق الأمين صلى الله عليه وآله وسلم قال فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون وهذا استفهام إنكاري معنى الجحد أي لا أحد أظلم من هذا الشخص الذي يفتر على الله جل وعلى الكذب والذي يكذب بآيات الله الواضحة البينة إنه لا يفلح المجرمون فهولئهم أهل الإجرام فكل من افترى على الله كذبا بأن نسب شيئا إلى الله وليس منه أحل شيئا أو حرم شيئا ونسبه إلى الله جل وعلا أو من كذب بالآيات لا شك أنه مجرم وهو لا يفلح يعني لا يحصل مطلوبه ولا يفر من مرهوبه قال ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله سبق لنا في أول الصورة أن الله نقض عليهم هذه الأمور نقض أن يكون هناك من يملك أو أن يكون شريكا لله في ملكه أو أن يكون ظاهرا له أو أن يكون, يكون له سبحانه شفعاء بغير إذنه بغير إذنه للشافع ولا رضاه عن المشفوع له قال هؤلاء الذين ذهبت عقولهم يعبدون من دون الله من هذه صفته ما لا يضرهم ولا ينفعهم يقول هذا الأمر لا بد أن يكون في الإله المعبود أنه ينفع أولياءه ويضر أعداءه أن أما من لا يملك أن يضر ولا ينفع لا لنفسه ولا لغيره هذا لا يستحق العبادة ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون يعني عبدوهم ليجعلوهم شفعاء قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا فالله عز وجل يقول فإن الله عز وجل لم يجعل هؤلاء شفعاء والله عز وجل يعلم أنهم ليسوا بشفعاء لا في السماوات ولا في الأرض فكيف تتخذونهم شفعاء هذا من الوهم وهذا من الخيال نحض افتراء والعزو بالله فهنا أيضا ينقض مسألة الشفاعة التي ادعوها وعبدوا أصنمهم من أجلها ولذلك نعى عليهم قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا ترد سبحانه سبحانه يعني تنزه وتعالى يعني ارتفع عما تقولون وعما تصفونه سبحانه وتعالى به قال عما يشركون قال وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون هنا ينبه الله جل وعلا على أن الفطرة السليمة هي التوحيد وأن التوحيد هو الأصل وأن الشرك حادث بعد التوحيد وما كان الناس إلا أمة واحدة على التوحيد ولذلك كما في الأثر عن ابن عباس أنه كان ما بي كان بين نوح عليه السلام وآدم عليه السلام عشر قرون كلها على التوحيد ثم ظهرت نابثة الشرك والعياذ بالله قال فاختلفوا فاختلفوا يعني بعضهم اتبع الأهواء والآراء والخيالات والتقاليد الفاسدة فعبدوا غيره فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك أنه لا يعذب أحدا إلا بعد أن يخيم عليه الحجة الرسالية بإرسال الرسل ويخدم الإنذار على العذاب سبحانه وتعالى وكذلك أيضا كلمة سبقت من الله جل وعلا أنه لا يقضي على أحد ولا يعذبه حتى يأتيه أجله وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ولكل أمة أجل قال لقضي بينهم أي لأتاهم ما وعدهم الله جل وعلا به من العذاب فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه إذن بدأوا بالتعنت في البداية بأنه يأتي بقرآن غير هذا أو يبدلون طيب رد عليهم اتخذوا من دون شفعاء فرد عليهم طيب زيادة في التعنت والمجادله. طلبوا مزيدا من الآيات طب هو أتاهم بالآيات ويكفي في القرآن الآية المعجزة القرآن آية معجزة كما سأتي معنا أيضا بالتفصيل فهو آية معجزة أبهرتهم وأدهشتهم كان فيها الكفاية بل وأن يصل لم أراهم أيضا من الآيات الحسية صحيح انشق القمر وغيرها من الآيات التي ظهرت اخبارهم عن الأمور التي لا يشاهدونها في رحلة الإصلاة والمعراج وغيرها ومع ذلك تعنت وطلبوا مزيدا من الآيات فطلبوا آية مثل آية صالح الناقة أو أن يحول لهم جبل الصفى ذهبا طلبوا هذه الآيات فقل الرد عليهم إنما الغيب لله يعني الأمر كله لله جل وعلا هو الذي يعلم عواقب الأمور طب لماذا لم يجيبهم الله عز وجل بمزيد من الآيات ليه شباب لا تماما في آيات أتت تمام وهذا هو الرد فقل إنما الغيب لله يعني الله عز وجل يعلم لو أتاهم بالآيات هم طلبوها على جهة المكافرة والمعاندة ولو جاءت لاتهموه أيضا بأنه سحرهم وأنهم يعني سكرت أبصارهم أغلقت ما كانوا يرون ولم يشهدوا شيئا إلى غير ذلك نقول لو علم الله منهم أنهم سألوا ذلك استرشادا وتثبيتا لأجابهم ولكن علم أنهم إنما يسألون عنادا وتعنتا فتركهم وعلم أنهم لا يؤمن منهم أحد فلم يجب لم يجبهم إلى هذه الآيات والزيق قال تعالى تبارك الذي إن جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة السائرة يعني هذه المجدلات يعني طلبوا منه هذه الأمور أن ينزل عليه ملك وطلبوا أن يكون له جنة يأكل منها وغيرها من الأيات طلبوها ومع ذلك هم ما أرادوا الآيات للتثبيت إنما أرادوا للتعنت فالله عز وجل لم يجيبهم فقل انما الغيب لله يعني الصارف عن انزال الآيات المقترحة أمر مغيب لا يعلمه إلا الله جل وعلا فقل إنما الغيب لله وهذا من أسلوب التخصيص والقصر فالغيب لله واحدة ولذلك من الأمور التي اختص الله جل وعلا بهذه الغيبيات الخمسة المفاتح التي من ادعى أنه يعلم واحدة منها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 ليرجع الناس إلى الله جل وعلا يقول وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم أتاهم رخاء بعد شدة أتتهم صحة بعد مرض أتاهم مطر بعد قحت وجد تبديل وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم يعني خالطتهم حتى أحسوا سوء حالها, سوء حالها. إذا لهم مكر في آياتنا مكر يعني استهزاء يستهزئون بالآيات ويكذبون بها قل الله أسرع مكرا إن رسولنا يكتبون ما تمكرون أو لا لا يعقلون جهلا يمكرون ويظنون أن الله لا يعلم فقال الله لهم قل الله أسرع مكر يعني أسرع قوبة هم يمكرون ويظنون أنهم يفلتون ولكن أين يذهبون هم في ملك الله جل وعلا ويحاسبهم سبحانه وتعالى إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا ومكرا يعني عقوبة وسميت مكرا في مقابل مكرهم وفي مقابل ما يفعلون فيعاجلهم الله عز وجل بهذه الأشياء قال إن رسلنا يكتبون ما تنكرون يعني نحن نشاهدكم ونطلع عليكم ونبصركم ورسلنا أيضا يكتبون ما تعملون صحيح ولا لا إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون فالمسأل إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فاستنساخ أنت تقول قولا ينسخ أنت تفعل فعلا انتبه أنت الذي تخط هذه القصة آه هذا المستقبل أنت تخطه بفعلك وبقولك بكلامك وبمنطقك بسكوتك بأعمال قلبك تكتب كتابا يخرج لك يوم القيامة ترى ما فيه هي قصة حياتك اكتب قصة حياتك بقولك وبفعلك بما تحب أن تراه في الآخرة إن رسولنا يكتبون ما تنكرون قال هو الذي يسيركم في البر والبحر هنا ذكر الله جل وعلا أن هؤلاء المتعنتون الجاحدون المتكبرون لهم مكر فبدأ الله جل وعلا يضرب لنا صورا من مكرهم قال هو الذي يسيركم في البر والبحر يسيركم يعني يحفظكم ويكلأكم ويحرصكم في البر وفي البحر حتى إذا كنتم في الفلك الفلك يعني السفن وجرينا بهم بريح طيبة الريح الطيبة يعني اللينة المواتية لهم التي يستفيدون منها وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف الريح العاصف يعني شديدة الهبوب شديدة. وجاءهم الموج من كل مكان يعني اغتلم البحر عليهم تعالت أمواجه ومن ركب البحر علم كيف تغترم الأمواج والله أمر مرعب حقيقة تطيش معه الأفهام والقلوب إلا أن يثبتها علام الغيوب سبحانه وتعالى فتخيل أتت الريح الشديدة وأتى البوج الذي أحاط بهم أين يذهبون إن قطعت السبول ما هناك اتصالات قال وظنوا أنهم أحيط بهم يعني طيقنوا الهلك دعوا الله مخلصين له الدين دعوا الله مخلصين له الدين يعني الدعاء مخلصين الإخلاص الأصل فيه إزالة الشوائب فما عاد هناك شوائب في دعائهم كانوا يدعون على البر كما كان أحدهم يقول كم تعدوا كم تعبد قال أعبدوا سبعة ستة في الأرض وواحد في السماء قالت من تعد لرغبك ورهبك قال الذي في السماء فطرة فهنا حينما تغلق عليهم الأمور إيه اللي يحصل خلاص دعوا الله مخلصين له الدين ما عاد بقى أي يعني خيالات وأوهام الكل يزول كل هذه الأشياء تزول والعاذ بالله قال مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين يعني الذين يعبدونك شاكرين لك ما فعلته بنا وشاكرين أيضا تلاتي بمعنى موحدين أي سنوحدك كما بر معنا في سورة الأعراف من يذكر الآية أن الشكر يأتي بمعنى التوحيد الشيطان الآلي للآية الشيطان قال الكلام ده وقاله الله جل وعلا حاكيا عنه ها؟ ولا تجد أكثرهم شاكرين صحيح يعني موحدين بتذكروا طيب قال لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق أما البغي فهو مجاوزة الحد بالعدوان ولا يكون إلا عن غاية الانهماك في الرزائل بحيث يستلزمها جميعا يعني إنسان يبغى لا يترك صغيرة ولا كبيرة من الرزيل إلا أن يأتيها والعذب الله فصاحبها في غاية البعد عن الحق وفي غاية الظلمة قال يبغون في الأرض بغير الحق هل هناك بغي بالحق؟ أي كقوله تعالى ويقتلون الأنبياء بغير حق يعني معناها هذه صفة كاشفة أنه لا يقع البغي إلا بغير الحق وإلا قلنا أنها منهمك ينهمك صاحب البغي في كل الرذائل والعياذ بالله قال يا أيها الناس يعني الناسين نعمة الخلاص بالإخلاص والدعاء لله جل وعلا هذه التي مرت إنما بغيكم على أنفسكم يعني ستجدون وبال بغيكم عائدا عليكم والعزو بالله وهنا الله جل وعلا لم يقل إنما بغيكم على من بغيتم عليه لأن البغي على من يبغون عليه واقع قدرا ولكن على أنفسكم لا على المظلوم لأن المظلوم سعد به وشقي الظالم غاية الشقاء وهو ليس إلا متاع الحياة الدنيا ولذلك انظر أن يتصلت أحد الناس الباغي على المظلوم ما الذي حدث الباغي مثلا ضربه وشتمه وكذا فهذا المظلوم وقع عليه هذا البغي وهو في حقيقة الأمر منتصر لأنه أخذ من حسنات هذا الباغي وهاجرت حسناته إن كان له حسنات إلى هذا الباغي أو هاجرت سيئات المظلوم إلى هذا الباغي فالمظلوم إن ظلم سيسعد بعد, سيسعد بعد ذلك وأما الباغي فوباله على نفسه وسيعاقب على بغيه ولعزب الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته في الدنيا ما مع ما يدخره لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم هذان الذنبان يعجلان قبل أن يموت الشخص الذي يبغي على أحد يعجل له وكذلك أيضا الذي يقطع رحمه يعاقب بعقوبة قاطع الرحم قبل أن يموت فانتبه أن الباغي لابد أن يجد عقوبته والظالم لابد أن يجد عقوبته في الدنيا قبل الآخرة والعياذ بالله فلو بغى جبل على جبل لن دكت أعليه وأسافله هذا قضى الله عز وجل به أن البغي عاقبته إلى ذلك وباله على صاحبه ويعاقب به في الدنيا قبل الآخرة قال متاع الحياة الدنيا يعني أين تذهبون ولذلك قلنا ونكرر أن حجر الزاوية لبناء شخصيتك هو الإيمان باليوم الآخر والنظر بمنظار الشريعة إلى الحياة إنها متاع ظل زائل ونعيم حائل وزهرة زابلة سرعا ما تنقضي لو أن الإنسان تخيل ذلك لا مشى في حياته على وفق ما يجده في الآخرة متاع الحياة الدنيا ولذلك قال الصحر حينما أسلموا وهددهم فرعون بالقتل قالوا له اقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا, الدنيا يعني أنت لا تملك إلا البغي على ابداننا أما أرواحنا فستذهب إلى السعادة التي لا تنقطع قال ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون قال إنما مثل الحياة الدنيا والله جل وعلا كثيرا في كتابه ما يضرب الأمثال حتى يقرب الصورة إلى الأزهان فإن حضور المثل في الزهن أبلغ من حضور الرأي والفكرة النظرية الفكرة النظرية يمكن أن نقولها وتنسى إنما المثل غالبا لا ينسى قال إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء أي من السحاب والسماء تطلق على العلو كما في قوله وهو الذي في السماء إله في الأرض إله في السماء يعني في العلو أأمنتم من في السماء يعني من في العلو أنزلناه من السماء فاختلط به ولذلك أهل اللغة كالتعالبي وغير يقول كل ما عليك فأضلك فهو سماء قال فاختلط به يعني امتزج به نبات الأرض فاختلط به الباء إما للمصاحبة والاختلاط والامتزاج وإما أنها للسببية يعني فاختلط بسببه نبات الأرض حتى خالط بعضه بعضا يعني التف بعضه على بعض كبر والتف بعضه على بعض والأظهر هو الأول أن الباء للمصاحبة قال نبات الأرض مما يأكل الناس ما الذي يأكله الناس إيه اللي يأكله الناس الفاكهة ها؟ إيه ثاني خضروات ها؟ إيه كل ما, ما يخرج من الارض هنقول وانا النعام فالنعام اشياؤها ايضا الحشيش والكلب يخرج من الارض فاحنا عايزين بس ان الانسان ها ثاني الارز البذور والحبوب ايه ثاني في حاجه ثانيه عنكم اللحوم بتخرج من الارض زراعه يأكل الحوان فيأتي الإنسان بها ده مقصد يعني تمام نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعم حتى إذا أخذت الأرض زخرفها أي زينتها الفانية أخذت حسنها وبهجتها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها قادرون عليها يعني قادرون على جزازها وحصادها خلاص النباتات كبرت وبأت تمام نحن لأن نستطيع أن نجز ونحصد قادرون عليها أتاها أمرنا أمرنا هنا المقصود به العذاب أي أنها أتتها صاعقة أو ريح باردة فأيبست الأوراق وأتلفت استمار أتاها أمرنا ليلا أو نهارا نعم لا لا لا لا ما فيش حد قال اتاه امرنا ليلا أو نهارا وهذان الوقتان قلنا انهم غالبا ما يحدث فيهم النكال وخاصة في غفلك الليل لانه يكون فيه النوم او او فيه المعاصي والنهار في الضحى لأنه يكون فيه اللعب صحيح فجعلناها حصيدا والحصيد يعني كأنها محصودة يباسا بعد خضرة ونضرة كأن لم تغنى بالأمس يعني كأن لم تكن حسناء لم تكن ناعمة لم تكن متزينة كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون أن الأمور بعد زوالها تصير إلى مثل هذا وهذا هو حال الدنيا الدنيا تكون حلوة خضرة ثم بعد ذلك تأتي العقوبات تكون شاشرة تأتي العقوبات والعزو بالله فكأنك لم تغن فيها بالأمس ولذلك يقال يؤتى بأنعم أهل الأرض أنعم فيغمس في النار غمسة مجارد بس ينزل كده وإيه غمسة فيقال له هل رأيت نعيما قط فيقول والله ما رأيته نعيما قط شوف كلمة قط دي لأن الإنسان ابن لحظته فخلاص هو مره خلاص وانتهت ولذلك إمام أحمد استدل بمثل هذا على أن بعض الملوك أرسل إليه بجائزة إما أنه طحين دقيق وأشياء بتاعه فرفض الإمام أحمد فعاتبه أبنائه قالوا ازاي دلم للسلطان وأنت لم يعني يكن عندك إشراف حتى تأخذ هذه الهدية ما المانع أن تأخذها ونحن جوعة ونريد أن نأكل وكذا من هذه الأمور فبعد سنة يقول له لهم أحمد أرأيتم إن كنا قد أخذناها فقد مرت ما صحيح بقالها سنة فاتت صح دلوقتي هذه اللحظة كان يفيدنا أننا أخذناها ما كانش لا يفيدنا شيئا لما أفادنا أننا رددنا عطاء السلطان ويمكن ذكرنا قبل ذلك كلام بشر الحافي أنه مر مع صاحب الله فمر على بئر وصاحبه عكشان فقال انتظر البئر التي بعدها فلما ذهب إلى التي بعدها قال انتظر هناك بئر تأتي بعدها أحسن ماء فلما أتى على البئر الثالثة فنظر إلى صاحبي وقال هكذا تقطع الدنيا اللي هما بيسموها في علم التنمية البشرية الحديث مسألة تأجيل الرغبات انت عندك رغبة الآن طب أجيلها بس هتلاقها مرت وانت مش محتاج لها أصلا صحيح؟ الدبا اللي بينصق خلف رغباته حتى في مجال المذاكرة يعني سبق لنا نعنى بنا تكلمنا انت أول ما تفتح الكتاب وتذاكر طبعا الشيطان الواعظ يأتيك تقول لك يا محمد أنت النهاردة مشوفتش الأخ فولان وقد يكون مريضا وما حضرش بقاله وسبعين ثلاثة أخي تصل به وهي صلة وبر بيه طبعا تقوم أنت مطلع الموبايل وإيه تفعله خيرا فتنساق في درداشة مع الأخ فولان صحيح؟ بعد نص ساعة آه والله إذا الموضوع محتاج كوب بيت شاي تقوم تجيب كوب بيت شاي فتقوم بقى إيه المسألة تنساق منك كده ويا مر يوم ورا يوم لأنه ذاكر ويصدم المصحح في ورقة الإجابة <تصفيق> <تصفيق> يعني مع كل ورقة يقول إنا لله وإنا إله وإنا لله <تصفيق> أنا منكم جدا والله يعني وبستمتع معكم يشهد الله ذلك ولكن أنا أتمنى إن أنتم تنشطوا أكثر يعني أنتم ما شاء الله أنا عرف أعرفكم واعرف يعني ان انتوا لكم باع في المذاكرة وال... فهم يحتاجين الامر بس ينشط وان الانسان زي ما قلت كده ايه يركز ان شاء الله تكونوا كواسين جدا والامر بسيط يعني المسألة بسيطة جدا وذاكر ليس للامتعام يعني المذاكرة اللي امتعام نعزين دي يعني ايه تكون يعني بعيدة عن الذهن نحن نذاكر لننتفع وخاصة مادة التفسير للتدبر ونعيش مع القرآن مع الايات هذا هو المطلوب الاساس قال كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون قال والله يدعو إلى دار السلام السلام بمعنى الدار التي سلمت سلمت من ماذا؟ من كل عيب ونقص وآفة فهذه الدار التي هي الجنة هي دار السلام السلام من أراد أن يشب فلا يهرم ويصح فلا يمرض ويسعد فلا يحزن وأراد أن يعيش هنيئا في كل وجه ليس أمامك إلا أن تقطع تذكرة مدفوعة الثمن والعمل لدار السلام هذا هو المطلوب لأنها هي الدار الوحيدة التي ستجد فيها بغيتك تحيا فلا تموت الكل يريد ذلك تكون شبابا ولا تهرم تكون صحيح ولا تمرض ليس فيها أذى ولا شيء هذه دار السلام من الذي يدعو إليها الله جل وعلا ونزاك في حديث جابر في حديث إثيان الملائكة قال اضربوا لصاحبكم مثلا قالوا إن له مثلا إن العين نائمة والقلب يقضان قال اضربوا له مثلا فقالوا إن العين نائمة والقلب يقضان قال مثله كمسل رجل بنا دارا ثم وضع فيها مأدبة المأدبة اللي هي طعام الذي يدعى إليه ثم, ثم أرسل داعيا فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة قالوا أولوها له يفقهها قالوا إن العين نائمة والخلب يخضان قالوا الداعي هو محمد صلى الله عليه وسلم والمأدوبة هي الجنة فمن أجاب محمدا فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله ومن عصى مدد فقد عصى عصى الله لأن الذي بنى الدار هو من هو الله جل وعلا والذي دعا إلى هذه الدار هو الله جل وعلا ونفس المبلغ لدعوة الله لنا لأن نذهب إلى دار السلام جعلني الله وإياكم بمني وفضله من أهلها قال ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فيهدينا الله ألا وعلا هداية الإرشاد والدلالة بهذه الآيات البينات ويهدينا أيضا هداية القبول بأن يوفقنا للأعمال الطيبة فيتقبلها منا سبحانه إلى صراط المستقيم أي إلى الدين القيم الذي لعوج جفي دين القيمة ولذلك يقول يحيى بن معاذ الرازي قال عجبت من رجل يرائي بعمله الناس وهم خلق مثله ومن رجل بقى له مال ورب العزة يستقرضه ورجل رغب في صحبتي مخلوق والله يدعوه إلى محبته ثم تلا قوله تعالى والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط المستقيم قال للذين أحسنوا أحسنوا في أقوالهم وفي أعمالهم في معاملتهم لربهم أحسنوا في معاملة الخلق أحسنوا الحسن والحسن يعني الجنة وزيادة الزيادة هي تضعيف السواب ويشمل كل خير يعطيه الله للعبد من الحور والقصور والرضى عنهم وما أخفاهم لهم من, قر لهم من قرة الأعين ففيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وتشمل أيضا وهي تفسير دل عليه التواتر عند المفسرين وزيادة أي النظر إلى وجه الله الكريم جل وعلا نعم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة القتر يعني القتام والسواد والذلة هي الهوان والصغار أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون يعني أن أصحاب الجنة لا يهانون لا في الظاهر ولا في الباطن بل هم مكرمون وجوههم نظرة من نظرهم إلى الله جل وعلا وهذه النظرة التي على القلوب التي على الوجوه عندما هي أثر سرور القلب يعني إذا سر القلب بان ذلك على الوجه ولذلك قال تعالى فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا نظرة في الوجوه وسرورا في القلوب ولذلك إذا سر القلب بان على الوجه ونظر الوجه بذلك وإذا أظلم القلب وأهين القلب ظهر السواد والظلمة على الوجه بالله ولذلك يقول المثل الوجوه مرايا تريك أسرار البرايا الوجوه مرايا كالمرآة تريك أسرار البراية إذا كان عندك فطمة في النظر في الوجوه تعرف عدوك من صديقك تعرف من يخادعك ويمكر بك ومن هو صادق معك لأن الوجه مرآه ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك إذا فرح رؤية ذلك على وجهه استهلب استبشر أضاء وجهه صلى الله عليه وسلم. وإذا غضب كان ذلك على وجهه وإذا استحى كأنما فقع في وجه حب الرمان صلى الله عليه وسلم هذه قلوب وطباع الطيبين الطيبين لما الخبثاء يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ السعلب يخادعك يعملك بأكثر من وجه نسأل الله العافية لما ذكر الله حال الطيبين ذكر حال الأشقياء وهذا من معنى أن القرآن مثاني قال والذين كسبوا السيئات أي الشرك والمعاصي جزاء سيئة بمثلها وهذا من عدله سبحانه وتعالى أنه حتى مع غضبه فإنه العدل, العدل الحكم سبحانه وتعالى قال وترهقهم ذلة أي تعتريهم وتعلوهم ذلة ما لهم من الله من عاصم يعني من مانع ولا واقل يقيهم العذاب فلما أرهقتهم الزلة وشعروا بها كأنما أرشيت وجوههم قطعا أي أجزاء من الليل مظلمة هل رأيت الظلمة في وجه كافر قبل ذلك؟ إذا تأملت وجه الكافر حقا رأيت الظلمة وكلما كان كافرا معاندا كلما اشتدت الظلمة هل ترى في الدنيا طب الكلام ده في الآخرة من كان عنده نظر ولم يزكمه زكام المعاصي رأى بعينه وشم بأنفه ما في هؤلاء الكفار من نتن الريح وظلمة الوجه ولذلك قال تعالى يوم تبيض وجون وتسودوا وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب ما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة رحمة الله يعني في الجنة هم فيها خالدون وقال تعالى واصفا إياهم أيضا ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار تشخص مهطعين مقنع رؤوسهم الإقناع يعني رأسه اغتفعت وصوب بصره فلا يستطيع أن يلتفت لا يمينا ولا شمالا من هول ما يرى قال كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤما كنتم إيانا تعبدون ويوم نحشرهم جميعا يعني الكل سيحشر كما قال تعالى وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا لا بر ولا فاجر لا تقي ولا عاصي لا جن ولا إنس الكل يحشر ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم تظروا إلزموا مكانكم فزيلنا بينهم قيل فزيلنا يعني فرقنا وقطعنا بينهم بين الكفار والمؤمنين فالمؤمنون نحن اول من نحاسب أمة الإسلام ثم تصرف إلى الجنة بإذن الله تبارك وتعالى ننفض ويبقى هؤلاء ويتبع كل قوم من كانوا يعبدونه وخلف زيّلنا بينهم يعني قطعنا الأواصل بين هؤلاء المشركين هم أشركوا في الدنيا إما حبا في بعضهم البعض وإما خوفا من انقطاع الأواصل والرحم وغيرها من الأمور فيوم القيامة يقطع بينهم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون أي هؤلاء الشركاء الذين عبدوهم من دون الله أنكروا عبادتهم طب هم عبدوا بعض الصالحين هذا سهل أن ينكر طيب الأصنام التي عبدت هل ستنكر قال بعض أهل العلم نعم تنكر وذلك بأن الله ينطقها فإنه الذي أنطق كل شيء فتنطق فتقول ما كنتم إيانا تعبدون بل كانوا يعبدون في حقيقة الأمر يعبدون الجن والشياطين وغيرها الداعية إلى عبادة غير الله جل وعلا وهذا كما في قول تعالى وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ قال فَكَفَى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين يعني الله عز وجل يشهد أننا ما طلبنا منكم أن تعبدوننا ولا كنا نعلم بعبادتكم فإذا هذا أشد الحصرة تخيل هذا المشرك هذا المشرك يأتي يوم القيامة وعنده يعني أمل أن يكون هناك له شافع ممن عبده من دون الله فيأتي يوم القيامة فيتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا يتبرؤون منهم ويقولون ما رضينا وما علمنا بهذا الذي كانوا يفعلون والله عز وجل يشهد على ذلك نعم قال هناك تبلو كل نفس ما أسلفت تبلو كل نفس ما أسلفت يعني تختبر كل نفس وتعلم ما أسلفت يعني ما قدمت من خير أو شر كما قال تعالى يوم تبل السرائر وقال تعالى ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر وقال تعالى ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورة اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا <تصفيق> نعم وهذه الآية أيضا لها قراءة أخرى هناك تتلو كل نفس ما أسلفا وتتلو إما أنها تقرأ يعني تقرأ في كتاب أعمالها وهذا أرجع إلى المعنى الأول التي هي تعلم بما في كتابها لأنها قرأته وإما أنها تتبع عملها إما أنها تتبع من كانت تعبد كما في الحديث لتتبع كل أمة ما كانت تعبد فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله من الأصنام والأنصاب إلا تساقطون في النار والحديث صحيح عن أبي سعيد وصحيح لغيره وإما هنالك تتلو على القول الثاني في تفسير القول الثاني من أربعة أخوال في قول تعالى ولكل قوم هاد ولكل قوم يعني كل جماعة هاد يعني كتاب فهي تتبع كتابها إن كان خيرا مشت على الصراط وذهبت إلى الجنة وإن كان شرا والعزب الله مشت على الصراط فتساقطت في النار وتبعت كتابها إن خيرا فخير إن شرا فشر ولكل قوم منها. سنحتاج هذه الآية إبدا تفسير من كم؟ من أربعة قال واردوا إلى الله مولاهم الحق يعني رجعت الأمور إلى الله الحق الذي يفصل بعدله سبحانه وتعالى وظل عنهم ما كانوا يفترون يعني ذهب عن المشركين ما كانوا يعبدون من دون الله افتراء على الله جل وعلا نقط خمس دي راحة ومن طيب انتما قلت ليش انا ماشي براحتي كمان؟ ها؟ كده حلو ايه بس <تصفيق> سلقت في ايه بس؟ لا لا طب معلش يا أحمد أولي السؤال بقى لان انا مش فاهم الكلام أوي هاب هام بعض المجتمع على أهل المصر نعم نعم ازاي و ردوا على الأدلة وما تأول ازاي ردوا على الأدلة ازاي يعني يقول الأهل مثلا الحديث اللي هو حديث مصر ينخذ القلب رأول الأبي وأبي نعم فلزاي التأول وزخرك من الأدلة دي وزاي بصر هو حقيقة الأمر أن أهل مكة حرفوا التوحيد الذي علموه فكانوا يعلمون دين إبراهيم وكانوا يعبدون الله جل وعلا إلى أن أتى عمر بن لحي أو قيل غيره ففعل لهم عبادة, صنع لهم عبادة الأصنام وصنع لهم التحليل والتحليل في البقر وغيرها الأمر الثاني أنهم كانوا يعرفون أن العبادة لله وحده وإنما افطروا عبادة الأصنام لكي يتخذون زلفا الدليل على ذلك قول الله جل وعلا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا فهم يعلمون أن هناك إله يعبد وأن هناك عبادة وأنهم يعبدون غير الله وضحت دي ترد على من يقول أن من يطوب بالقبور مع جهل كافر صحيح نقول ان أهل مكة كانوا يعرفون أنهم يصرفون العبادة لغير الله ما نعبدهم عدف أنهم يعبدون غير الله جل وعلا آه... نعم. طيب. قال تعالى كل من يرزقكم من السماء والأرض أم يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يذبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون هنا بذأ الله جل وعلا ذكر الله جل وعلا أنه الرب الواحد الذي يرد ذلك ويملكه فكيف تعبدون معه غيره وهم لا يستطيعون أن يفعلوا ذلك قل من يرزقهم من السماء والأرض فسيقولون الله إذن يعلمون أن الرزق هو من والله جل وعلا وهذا اعتقاد لابد من إقراره عند المؤمنين أم من يملك السمع والأبصار السمع القوة السامعة والأبصار القوة الباصرة فضل عن ملكه للجوارح يعني يملك الجارحة الأذن، العين ويملك أيضا القوة التي فيها من البصر والسمع قال ومن يخرج الحي من الميت قل الحي من الميت يعني النسمة من النطفة الطائر من البيضة السنبولة من الحبة ويخرج الميت من الحي بالعكس ومن يدبر الأمر يعني من الذي يدبر أمر هذا الكون وأمر كل إنسان في نفسه إنه الله جل وعلا ولذلك ما أحد تكفل أنه يراعي الشمس ويضبط لها وقتها والقمر أو أن تقع السماء على الأرض كل هذا دبره الله جل وعلا وفي هذا دليل واضح على أن الاعتراف بالربوبية لا يكفي في الدخول في دين الإسلام إلا بتحقيق معنى لا إله إلا الله نفيا وإثباتا لأنهم قالوا فسيقولون الله فقل, فقل أفلا تتقون يعني تتخذون وقاية من عذابه مع إقراركم بهذه المعاني للربوبية ومع ذلك لم يكنوا مؤمنين ولم يكنوا مواحدين بل حاربهم النبي صلى الله عليه وسلم وقتلهم وقال وقال يعني وأما تجاهل فرعون فهو تجاهل عارف فهو تجاهل عارف لأنه عبد مرموم لذلك فرعون قال فرعون وما رب العالمين فهو مش عارف لا يعلم ولذلك قال لقد علمت ما أنزلها ولا إلا رب السماوات والأرض بصائر وقالت تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلوا فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق أي الإله الواحد المستحق للعبادة سبحانه وتعالى فذلكم الله ربكم الحق الله هو الرب الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون إذن هناك مساحتان المساحة الأولى أو القطعة الأولى هي قطعة الحق القطعة الثانية قطعة الضلال من ترك الحق أين يذهب إلى الضلال فليس هناك واسطة بين الحق وبين الضلال ولذلك قال تعالى لمن شاء منكم أن يتقدم أو إما متقدم وإما متأخر فليس هناك يعني إنسان يقف في النص يقول أنا الحمد لله فالذي يقول أنا لا أفعل شرا فنقول هو متقدم ولا متأخر متأخر إن لم يفعل الخير لأن الإنسان إما متقدم وإما ليس هناك أحد في الوسط يقول انا لم أربي أولادي تربية سيئة إذا لم تربيهم تربية حسنة فأنت قد ربيتهم أيضا لم تربيهم بل أنت متأخر في تربيتهم هذه المسألة فيقول فماذا بعد الحق للضلال فلا وسط بينهما فمن تخطى الحق وقع في الضلال قال فأين تصرفون يعني أين تذهبون فتتركون الحق الواضح الأبلج النير البين إلى الظلمات والضلال والعزب الله قال كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون كذلك حقت كلمة ربك يعني إما كذلك حقت كلمة ربك يعني الوعد بالعزب لهم على الذين فسقوا وهم الذين لا يؤمنون فالفسق هنا بمعنى الكفر وإما أنها كذلك حقت كلمة ربك يعني حق عليهم انتفاء الإيمان لعلم الله أنهم لا يستحقون أن يؤمنوا فهم انصرفوا فصرفهم الله سجل وعلا عن الإيمان فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم قل هل من شركائكم هنا يعني ياتي كما يقال في المناظرات إلقاموا الحجر فالله عز وجل يعني ضحدهم حجة بعد حجة ثم القامهم حجرا قل هل من شركائكم من يبدأوا الخلق ثم يعيدوا طبعا في الآية التي مرت يقول يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي في آية أخرى قال يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي لماذا ذكر في هذه الآية الفعل المضارع مع يخرج الحي من الميت ثم ذكر اسم الفاعل وعدل عن الفعل في قوله ومخرج الميت من الحي في الآية الثانية هذه واحدة ثانية قال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم ده بالفعل ليعذبهم ده فعل المضارع وما كان الله معذبه معذبهم وهم فأتى باسم الفاعل لماذا عدل أيضا عن الفعل اسم الفعل في هاتين الآياتين أتمنى أن تبحثوا فيهما كل مرة قال شاء الله إيه؟ نجد الإشراقات إن شاء الله هنا أتى بالفعل المضارع قال يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي قال قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده فالذي يبدأ الخلق يعيده وهو أهون عليه سبحانه وتعالى فليس من شركائهم من يبدأون الخلق ومن يعيدونه لأنهم لا يستطيعون أين هم طب لماذا قال ثم يعيدوا يعني قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق لا أحد ولكن قد يدعي أحدهم أنه يبدأ الخلق ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أوحي ويميت خلص. إبراهيم عليه السلام في هذه المناظرة لم يرد عليه ما ردش عليه إنما أتاه بأخرى قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب خرجت بر إيده وآخر انقطع هنا أيضا قال من يبدأ الخلق قد يقول بعض لله الفلان والعوذ بالله يبدأ الخلق طب من سيعيده طب ودي كل راح خلاص وانتهى ومر ولذلك إبراهيم عليه السلام في المناظرة قال ربكم ورب آبائكم الأولين ليه قال ورب أبائكم طب ما خلاص يكتفي بربكم وخلاص لأن في مناظرة مع النمرود من الممكن أن يدعي يقول أنا خلقت هؤلاء أنا ربهم طب وابوك انت لو أخلفك وأنت لم تكن موجودا من الذي أتى به فينقطع قال ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون يعني تصرفون عن طريق الرشد والحق إلى الضلال والباطل والعيذ بالله قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي إلى الحق فَمَنْ يَهْدِ إِلَى الْحَقِّ فَأَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّا الَّذِي لَا يَهْدِ إِلَّا أَنْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ فَذَكَرْنَا أَنِ الْأَصْنَامَ هَذِهِ لَا تَمْلِكُ لِأَحَدٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَلَا مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا وَلَا تُكَلِّمُهُمْ وَلَا تَسْمَعُهُمْ فَلَا تَسْتَحِقُّ أَن تَكُونَ آلِهَةً إِنَّمَا الْإِلَهُ الْحَقُّ مَنْ أَرْشَدَكَ إِلَى من بين لك الصدق من الكذب والحق من الباطل من يحبك فخلق لك جنة ومن أنذرك أن تقع في المعاصي فتقع في ناره هذا هو الله قال فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظن ما عندهم علم وليس عندهم يقين إنما هو الدليل إنما هو الظن فليس عندهم لا دليل ولا برهان إنما هو توهم وتخيل وما يتبع اكثرهم الا ظن اكثرهم هنا يعني هل هناك ان بعضهم يتبع الحق وهم على الكفر اكثرهم هنا بمعنى جميعهم وما يتبع جميعهم الا ظن ان الظن لا يغني من الحق شيئا طب سؤال نقول انتم تقولون ان الفقه ما هو الفقه تعريفه لو أذن فهم إصطلاحا قال هو معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلال التفصيل يقول هو معرفة والمعرفة علم وظن صحيح ولا لا فكيف تقولون وما يتبع أكثر من ظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا وأنتم تقول أن الفقه ظن يباشر زيدي هنا بنقول الآية وما يتبعوا أكثرهم إلا ظن ندم عليهم قال وإن الظن لا يغني من الحق شيئا وأنتم تقولون الفقه معرفة والمعرفة علم وظن فكيف تقولون أن الأحكام الفقهية أحيانا الأحكام ظنية كيف تتبعون الظن وهو لا يغني من الحق شيئا ما هو لو في دليل دليل واضح الظنية ايه ومن اين اتيت به لا لا, لا. لا, لا لا من غير تعمق ولا حاجه يعني. ان الظن الظن هنا وفي كل آية زم فيها الظن إن بعض الظن إثن. الظن الذي يأتي عن طريق الوساوس بلا دليل ولا برهان يدل عليه أما الظن الذي في الفقه هو ما كان الدليل فيه يعني أغلب في نفس الفقه من عدم يعني هو لم ليس متيقنا العلم يقين إنما الظن الغالب الذي يكون فيه في السياق والمرجحات ما يدلك على أن هذا أقرب إلى الصواب من هذا والله تعبدنا بهذا وبهذا ولذلك لا يقال على الله عارف يعني من قلش ربنا عارف ليه؟ لأن المعرفة علم وظن ولذلك أنا لا يعني, يعني أقف كثيرا مع من يقول على بعض الجهال العارف بالله لأنه يعني يعرف معرفة الظن وليس عارفا بالله يقينا وكذا فتمرر نعم قال إن الله عليم بما يفعلون إن الظن لا يغني من الحق شيئا يعني لا يغني شيئا من الحق فمن الحق حال ولا يغني من الحق شيئا يعني هذا في واد والآخر في واد لأن كما قلت فماذا بعد الحق إلا؟ الضلال فالظن هنا من باب الضلال فليس من باب الحق في شيء ولذلك أتت شيئا نكرة في سياق النفي فتفيد العموم إن الله علم بما يفعلون قال وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله هذا القرآن لا يفترى وليس إلا أنه كلام الله جل وعلا ولذلك كل محاولة أتت ليفتري صاحبها صورة أو آية كانت محاولة باهتة مضحكة ولذلك يعني أنتم تعلمون أن عمر بن العاص دخل على مسيلمة الكذاب فقرأ عليه بعض قرآنه يعني كما يقول ابن كثير خضره الله في جهنم فقال له عمر بن العص والله إنك لتعلم أنك كاذب وأن هذا القرآن ليس بقرآن يعني سمعنا لله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاو إن العلاوة لمسمر وإن, وإن أسفله لمغضق إنه علوه يعلو عليه اما هذا القرآن الذي أتى به هذا المجرم فهو مفترى مكذوب ولذلك كان يقول يعني يا ضفضع يا ابنة ضفضعين نقي كما تنقين للموت كدرين ولا الشارب تمنعين هذا القرآن هذا هلس وللأسف يعني إلى غير ذلك فكل من حاول أن يعني يناظر لغة القرآن إنما أتى بهزيان وهم يعلمون ذلك ويعلمون كذبا إنما كانت العصبية أحيانا تدفعهم الجهل أحيانا يدفعهم المكابرة والمعاندة كما مر معنا في الصورة تدفعهم ولذلك كان بعضهم يقولون له لكذاب ربيعة خير من صادق مدر ويقصدون النبي صلى الله عليه وسلم أنه صادق وأنك كذب ومع ذلك نتبعك عصبية وجاهلية والعياذ بالله قال أم يقولون ما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه أي من الكتب المتقدمة وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين تفصيل الكتاب أي بيان أحكامه من الحلال والحرام وغيرها لا ريب فيه أي لا شك ولا يحدث معه اضطراب ولا خلق فيه من رب العالمين أي رب العالمين الذي ملكهم والذي ذبر امرهم والذي يملك أسمعهم وأبصارهم والذي يخرج الحي من الميت ويخرج من الميت من الحي والذي يذبر الأمر والذي يهدي إلى الحق هو رب العالمين ولا رب غيره ولا إله سواه أقول قولي هذا واستغفر الله for si det seri